ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر.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 اثر اي تمن اتخذ الهه هو هواه واضله الله على علم واضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْ قَالُوا أَتُبِّئَ بَأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ